ya sidi omri shadia wa man فعال في الزعاف الزوامر خسيئ ما بنقول لنا حوالي عارف قشري الزماني ما بنقول يا لا لالا اوادي احاركو بكن لي زماني قادي رجالي ياتني تانيت الى اماني يا ايرار كغير بن او تفي هو وكرهي مالي سيران في عزيز قصته وترجع ايام الحنيه يا ليلى القديم يا ساجي Andani dani will كل مناعي ارتاح خروفي في فؤاة ضمّاه النار لا بغي لي شيء لا عداوة لا شكاوة Ya shaga صفية في محاطب الوصية مسعدي ارجع علي يا نجالي <تصابر> يا <سنين> عمري الشجيه ومحبتي <تصابر> اول وجع يا قدري <سنين> عمري الشجيه ومحبتي <تصابر> اول وجع يا قدري عمري الشجيه mahabbat fi hazir اواری اواری هارکو ایتوم لئی گاماانی سادھی یرجانی ات گانیتانی بی امانی دوزیہ کو Mūsīmājīs un visiāk Mīgā mājīs un visiāk Mīgā mājīs un visiāk Mīgā mājīs Bil Allahi sun dusia Bil Allahi sun dusia sī